ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم بنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 إن هي إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن شبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤون بما عمدوا ويجزي الذين أحسنوا بالخسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمب إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأتون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 أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صفف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَاءَ مَاءٍ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارِ وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى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 أفمن هذا الخديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا